أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على وإنسان من نطفة فإذا هو حصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى فلد لم تكونوا إلا بشدق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل وإنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا منه حية وترى الفلك موافر فيه ولتبتروا من فضله ولعلكم تسكرون وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجل هم يهتدون أبا من لا يخلق أفلا تذكرون I don't مَكَرُوا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُ اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ كذبين وقيل للذين اتقرنا that <todic> tawaffa <music> مَن لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَالْيَعْنَى الَّذِينَ за تقلبهم فما هم بمعتزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم رؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفير ظلامه عن اليمين والشمائل سجدا لله افترون <تصفيق> مما في قطونه من بين طرف ودم لبنا خارج ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحن أن اتخذين الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون no yeah. إلّا من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 da um in self تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توفيذها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ يَرْبَا مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَغْلُوكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلَيُمَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِتَخْتَلِفُونَ وَلَوْ جَاءَ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 وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْجَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا وَصَبَرُوا أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ فَكَرٍ أَوْ مَنْفَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ فلنحين فلنحين حَيَاةً طَيْبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجَرَ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان هم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا, ليثبت الذين آمنوا وهدى ومشغى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إن ما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون Ja mi... سَنُدَاوَاكُمْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ حَامِدَةً إِذَا أَتَاهَا رِزْقُهَا قَالَتْ قَوْمٌ إِنَّ هَذَا تهَا لِسقُهَا وَبَدًا مِ كُّمَكَال فَكَثَرَت بأَنَِّ الله فَكَفَتْ بأَع الله فَأَدَ فَهَ اللله مُربَا سَجُوع وَالقَوف بِماَا كانَوا يَصْنَع وَلاقدَدجَ أَهُ مصمُون مِنهُم فَكََّبُوه فَأَخَذَهُمعَْجَابوا وَهُم كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا تَقُولُ الْكَلْبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعًا ó من بعدها وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما تعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوميا نلقياته ما كانوا فيه يختلفون ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادهم وجادهم بالتي هي احسن ان ان ربك هو اعلم بنا